أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا اجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون, بأيكم المفتون ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مهين الشاء من مناع للخير معتد الأثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبني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 فانطلقوا وهم يتخافون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا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 وكانوا صادقين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 فجتباه ربّه فجعله مِنَ الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفّرُوا لا يُزْلِقُونَ كَبِيَابُ صَارِيهمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ